Oh! والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا we zijn er niet alleen الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله اكبر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 الحمد لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبين Allah we ons hiermee bezig الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا